İhdin sırağıl müstakim, sırağıl Ladin angamte عليهم, diğerin malzub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 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ أَضْعَى لِلْنَاسِ الَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمٍ وَمَا دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Oul ya ahl al Kitab, lima tekrorun b ayat illah, ve Allahu şehidun ala يا ايها الذين امنوا ان تضيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تجتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله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 أعداء فآلف بين قلوبكم فآلف بين قُلُوبِكُمْ، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شساع حسرتين من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَادِمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّ خَيْرٍ أُمَّةٌ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَىونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولو آمَنَ أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وَإِنَّ قَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدَبَاتُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْزِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَأَوُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَبَاقُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَظُلِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَمْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ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 أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا قَد بَدَتِ الْبَغَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قد بينا لكم الآيات إِنْ وَعَيْنَا ها اَنَّتُم أُولَٰئِكَ يُحِبُّونَهُ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ۖ أَكْمَمْتُمُ الْإِيمَانَ ۖ أَوَّلَكُمْ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا عِنْدُوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلُوبُهُمْ تَغْلِي مِنَ الْغَيْظِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اِن تَمْسَسكُم حَسَنَةٌ تَفْرَحُوا بِهَا وَاِن تُصِبكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَاِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُم كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ ضَاقَتْ بِمُؤْمِنٍ أَهْلُكَ فَوْعِلُوا الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذَا تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ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 Yöfveri kim yetsa ve yengiz kim yetsa. Ve Allah Rəfver Rəhip. Ya ailel sizin amanu, la takil riba, وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي أُعْطَتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِرْبِيكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعْطَتْ لِلْمُتَّقِينَ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 وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ عَفْرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَأْتِيهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ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 وما محمد إلا رسول قد خالت من قلبه رجل فإما تأقذلان قلبت على أعقابكم وماي أن على أعقبيه فلا يضر الله شيئا وس يجزي الله الشاكين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 وَلَقَدْ قد صلّبكم الله بعده إذ تحسّنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرادتم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة.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 لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا طردوا في الارض ام كانوا غزا alkano gazzal law kan indana ma matu wa ma qutilu liyad'al والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة, ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فلما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظا قلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَ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 إِنَّ اللَّهَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بصير بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أنفسهم عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويزكيهم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 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا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 وَلَوْ أَقَرُّونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَأُوا عَن أنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستمشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول بَعْدَ مَا اقَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اللَّهُ وَنِعْمَ الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء اتبعوا الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخرف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني كنتم مؤمنين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 سَنَكْتُبُ مَا طَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَنَقُولُ زُوقُوا عَزَابَ الْحَرِيقُ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 فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا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 ربنا ما خلق هذا بعضنا سبحانك فطنا عذابنا ربنا انك من تدخل النار فقد اذيت وما للظالمين من انصار ربنا إننا سمعنا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 innaka la tuhlifu mi'ad fastajaba lahum anni la udayiu 'amal 'amilin minkum min zakarin min فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولا جنات تجري من تحتها الأنهار.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 لا تَنجَرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها نزلا من عند الله وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله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 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul الذي halaqakum min nafsin wahidatin wa halaq minha zawjaha wa basa minhum rijalan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 ولا تؤت السفهاء التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَنوَاءَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا إِنَّ يُكْبِرُونَ وَمَنْ كَانَ وَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا بالرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون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 يُوصِيكُمُ الله في أولادكم للذكر مثل حظ الْأُنْثَيَيْنِ فإن كن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحد مِنْ مَسْؤُولُهُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرِثَهُ فَإِنْ لَمْ يكن له ولد فَإِذْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ وَصِيَ مِهَا أُوْدَيْنَ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ لَا تَدْرُونَ إِيَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَ فَرِيضَةٍ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدًا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ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 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فَإِنْ السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير الضال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 فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِي يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآزُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواما رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء أكرهها ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما تجموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروه النبي المعروف فإن كرهتموه النفع سأنكره شيئا ويجعل الله فيم خيرا كثيرة وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوجي وأتيتم إحداه النقطارا فلا تخذ منه شيئا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 إِلَّا مَن تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِبُكُمْ وَحَلَائِبُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ Bismillahirrahmanirrahim